أمتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كزيم أو من ينشأ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إلا هم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أما تيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا أبا أنا على أمّة وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا إنا وجدنا آباءنا على أمّة، وإنا على آثارهم مقتلون. قال: أَوَلَوْ جِئْتُم بِأَهْدَى مَمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتُمْ قَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّي بَرَأْوُم مِمَّا تَعْبُدُونَ إِل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 أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو أن يكون الناس أمّة واحدة التي جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفات لبيوتهم سقفا من فضة ومع عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وشرور عليها يتكئون وزخرف وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي عَذَابٍ مُّشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَهَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى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 فَلَمَّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فِي في قومه قال يا قوم أليس لملك مِصْرَ وهذه الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحته أفلا تُبْصِرُونَ أم أنا خير من هذا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يكاد يبين فلولا أُلْقِيَ عليه أسرة من ذهب أو معه الملائكة مقتلنين فاستخف قومه إنهم كانوا قوما فاسقين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 نا منكم ملاكَ في الأرض يخلفون، وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها، والتابعون هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا الله وأطيعون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ما یا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 فَإِنَّهُمْ يؤفكون وَقِيلَ هِيَ رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 بكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بجنات من الأمر فما ختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم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 إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم من ذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بيانا ما كان حجتهم إلا أن قالوا تبأينا إن كنتم صادقين قل لله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تذعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وبدى لهم سيئات ما عملوا وعاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 عن دعائهم غافلون وإذا حشرنا سكان لهم عداة وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بجنات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيزون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم فأمن واستكبرتم إن الله لا يهذى القوم الظالمين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 لما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاث شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَّكُمَا أَتَعِذَانِ نِي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ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 كنا قم فيه وجعلنا لهم سمع وبصر وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وعاقبهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا خَذِلُوا وَنَاؤُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مصدقاً لما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 فاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتمو فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزال حرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يزل عمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأظل عمالهم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 لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوماً حميماً فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ووسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الله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 لَهُمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ الله وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَنَارَفْتَهُمْ مِثْلَ مَا هُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقر رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يزر الله شيئا وس يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 ka fer se وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظلين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغزب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا